يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدار يا الباب ذهي لولاق قال يا الباب انت وحزن سجاوه يا الباقي العصر والزهره الذكيه اي العصر والزهره ما كاو لنا القدر وا يا رواية الشر علي انا علي اللعن يصاك وياهم حطبهم شوا ايه من يفضى من يفضى يا كتاب حزن من يفضى أبد ما يفض نوحي ما يفض من يفضى على الصالح تسعالي لمن يفو الحمل طاح وسقط ضاق الوطيه الحمل طاح وسقط ضاق